قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطان يؤذيه إليك ومنهم من إن تمنوا بديننا لا يؤدي إليك إلا ما دعى عليه قائما ذلك بأن انهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من اوفى بعهده و تَ قَ فَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْ تَرَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولا لهم عذاب اليم